وَإِذَا مَؤُذِنَ لِلصَّلَاةِ صُرِعَتْ ثُمَّ يَقُومُونَ إِلَىٰ صَلَاتِهِمْ وَيَتَسَاءَلُونَ يرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ مَّرَضًا إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ إذا ما أنزلت سورة نغار بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد Salve Allah kulubahum biannahum qawm la yafqahoon and